أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في يتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع.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 مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا إنك حف منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا، فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافوا وبدارا أي يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. وَمَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالهم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَأَ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلْجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموالا ظلماً إن ما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك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 فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدعون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما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 بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج إما كان زوج وآتيتم إحداه النق فَلَا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف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 امهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وامهاات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي مِن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم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 انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَٰٓ أُولَٰٓئِ شَهِيدًا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في وَمَا قولا بليغا وما أرسلنا مرسولا إلا ليطاع بإذن الله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 ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدن نا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطِعِ اللَّه وَالْوَسُو لَفَأُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَه مَّوَدَّةٌ لَّيَقُولَنَّكَ أَلَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 قل كل من عند الله فما لهذا أولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ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 منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصيرة صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنة مُسَلَّمَةٌ الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير عقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا, وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى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 انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم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 فقد احتمل بهتانا بُهْتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لَهمَّ الطائفه منهم ان يضلوك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 لا إن ثوء يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم فليبتكن فلا يبتكن اذان الانعام فلا يبتكن ولا فلا خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا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 نَهَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَتَا مَنْ نِسَاءٍ إلَّا لَا تُؤْتُنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 نَمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِن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 القاها الى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ان كنتم لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد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 ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم